يمكن أن يحل في الأرض وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية فالقرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين، الوجه الأول أن العلو صفة كمال قل صفة نقص، صفة, صفة كمال فإذا كان صفة كمال لازم أن يكون ثابتا لله لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيم الحكيم الوجه الثاني من أدله العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله السفل والسفل بلا ريب صفة نقص والله تعالى منزه عن النقص فواجب ثبوت العلو لهم أما الفطرة فلا تسأل, فلا تسأل عنها اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها أين الله ماذا تقول في السماء ايت للصبيان في مدارسهم قل لهم أين الله يقولون في السماء نعم اسأل اي انسان خائف او داعي اين يرتفع قلبه إلى السماء. الى السماء اسأل المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم سبحان ربي الاعلى اين يجدون قلوبهم ترتفع قلوبهم ترتفع <تصفيق> <أه>؟ <تصفيق> الى العلو ما فيها اشكاة اذا فالفطرة دالة على ثبوت علو الله عز وجل إجماع المسلمين ما عدا أهل التعطيل على أن الله في السماء هذا أمر واضح على هذا يكون منزع أن معية الله للخلق معية حلول واختلاط فقد فإن قوله يبطل بهذه الأدلة كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاف واضح فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها ومازل من السماء وما أرجو فيها وهو معكم وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا قلنا إن الذي يقول في معية الحلول والاختلاط مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء؟ نعم أو حال معه في مكان وسمع معه في مكان؟ لا ليس كذلك. الإنسان مثلا يقول زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد. ليس كذلك. وهذا حقيقة. هذه معية حبطيّة معانها في مكان وهو في مكان. كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود اذهبوا إلى معركة فأنا معكم حقيقة ولا لا هو حقيقة تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا الصبيان الآن يتضاربون وتزعلون يجي واحد الجيران يقول تعالى أنت معي ولا معه أنت معي ولا معه صح حقيقة مع أن كل واحد يذهب إلى بيت في الوطن العربية لا تقتضي حقيقتها قص لا تستلزم ولا تقتضي لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي لأنها قد تقتضي ذلك كما لو قيل مثلا الماء قدم لي لبنا معم أي مخلوطا به وكما يقال الروح مع البدن أي مختلطة به وهذا نعم قد تقتضيه لكنها لا توجبه اللغة العربية ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وليس معنى قوله ومعكم معكم أنه مختلط بالخلط فإن هذا لا توجبه اللغة العربية كلا لا توجبه بل القمر آية من آيات الله من أصل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء فإن هذا غير ممكن بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا ولكن من الناس من نسأل الله لنا ولكم السلامة من في قلوبهم زير يتبعون ما تشابه منه لأجل فتنة الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتعطيله عما أراد الله شيخ. نعم من قال منهم أن المنبعية التخصيص ما التعليم أول، م... يعني لا خصائص نقول المعيّة المعيّة العام ماه معيّة محقّقية، مع على ما يقول الله عز وجل، نقول المعيّة خاصة هناك معيّة خاصة، هل ب... ناقض التخصيص العامين؟ لا ما ننقض، يعني المعيّة الخاصة يجب أن تؤمن بأنها مجتمعة مع المعيّة العامة، بمعنى إذا قال إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين تقوى لله مسنون، فليس معناه أنها معيّة خاصة مجرد عن المعيّة العامة. إنه أنا تعالى مع هؤلاء أيضاً بالعلم والإحاطة والمعنى العام. ومن <تبقى> قال منهم تأويل هالمسألة؟ لقد أحال في اثنين مكان معنهم على عرش، وقد إذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرش سبحانه وتعالى، فقد يخلو أمر توقيت هذه ما يقال يخلو منه العرش ولا لا يخل. لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع إن الله ليس كمثل شيء. لا لا, لا لا لا هذا ما يمكن. لا ما, ما يمكن حتى النزول إلى السماء الدنيا. ما ينفع ما يجوز أن نقول إن السماء ثانية تكون هواة ما يجوز أن نقول هذا مش هو نقول على ليس كذلك لا لا ما يكفي لأنه كما قال شيخ الإسلام لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات على نفس الم المشابه والمماثل لأن المعاني اللي هي في, نخ... في نفسها مناقضة لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله شبهه إثبات المخلوقين يعني مسألة ينبغي التنبه لها يعني ليس كل شيء نثبت لله ونقول س على ما يشبه صفات المخلوقين إذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا لو قال قائل مثلا أنا بثبت إن الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا مش نقول, خطأ. نقول هذا خطأ فكل صفات النقص ما جز اثباته لله مطلقا ثم صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. تبالغوا لأنهم ما يكفي في إثبات الك في في نفي النقص عن الله أن نثبت له صف نقص ثم نقول لا تشبه هذا ممنوع. ومسألة خلوه العرش منه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو عدم خلوه يقول شيخ السام إن الأرجح عدم خلوه العرش منه لأن العلو ثابت صفة من الصفات الذاتية. نعم وقال بعض العلماء. إن الذي ينبغي لنا أن نسكت يعني المسألة فيها ثلاث تقوى قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى الدنيا وعلى أي كفية ما ندري كيف ينزل المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير ولا ندري كفيته والقول الثالث التوقف توقف عن هذا نعرض عن هذا كله بأسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل يخلو من العرش أو لا يخلوا فمدام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا وهذا قول فيه سلامة هذا قول فيه سلامة ولكن الشيخ السام يرى أن يقول لنا الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش لأن الله تعالى ليس كم ذهي شيء نعم قال أصبروا أن الله مع الصابرين واستعينوا بصبر الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم لا ناهية وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وأنا مجازم حادث النون والوافع لمن يقتل أي في من يقتل لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل لكن المعنى في من يقتل في سبيل الله. الله, الله كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم من <تصفيق> يدعو من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في إرسال الرسول وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب الله المقررة يعني ما الواحد كمستمع الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق نعم؟ أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا فأنا أحب أن الإنسان يحرص لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب إما نشتريه ولا نستعيره المهم ما يأتي الواحد مثلا بيديه فقط ونحن على المستوى اللي عليه الأولون يحضر الواحد ويلقي قصيدة مئة بيت وينصرف الناس كلهم حق يضوه ونحن نبع المستوى هذا حتى نقول مكتبي بأن الواحد يأتي بيديه فقط فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله إنه يحرص دولة الكتب اللي نحن نقرأ تورها ويحضرها، نعم هنا النور جل أن الفوائد. قال الله تعالى كما أرسلنا إليكم أقول السفارة من هذه الآيات الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيه لأن هذه الآية متعلقة بقول ولئتم نعمتي عليكم إن هذا من تمام النعم ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قوم وفي غير قوم وهو ها لا محمد على العموم الناس كل الناس قوم ها لا محمد إلى جميع الناس شعيب شعيب أرسل إلى قوم وإلى أصحاب لك ها أصحاب لك ما واحد. وحيد ها قوم وأصحاب لك ما هو لا لا قبيلة طيبتين من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ وانه بلغ جميع ما أُوحى إليه لقوله يترى عليكم آياتنا يترى عليكم صك اللعنة يتلو عليكم آياتنا فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها ومنها أن من فوائد الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام رسول العلم لأن هذه الآيات كلها علم كلها علم لقوله يتلو عليكم آياتنا ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة للأخلاق الفاضلة ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجح وتنهى عن المفاسد الخالصة بعد أو الراجح الشريعة في بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد اطلاقا او الراجحة فيما اذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته ارجح وتنهى عن المفاسد الخالصة مش بعد او الراجح الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجح لذلك حرّم، لهذا حرّم الحجر على السفه في مصالح وفي مفاسد، لكن مصالحه راجحة، لذلك قدم قدمت المصالح أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلا هذه قاعدة الشريعة ولهذا قال ويزكيكم ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به بقوله ويزكيكم ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكم الكتاب القرآن والحكمة قيل إنها السنة وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل أهل التأويل وأهل التجهيل الظاهر غانم يدري عنهم تماماً، أينه؟ اللي أوّلون آيات الصفات، اللي أوّلون آيات الصفات، لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم، ليش؟ لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعلمنا إياه، علمنا أنه ليس من العلم. الذي جاء، الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا التجهيل رد على هذا التجهيل، من هم أهل التجهيل؟ أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات والحديث، ما أدري مش معناه؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا أدري مش معناه. سمون هؤلاء أهل التجهيد يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى قال ما أدري والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى تلت الليل الآخر ولو سألته ما معنى ينزل لقال ها؟ لا أدري هؤلاء يسمون أهل التجهيد أو أهل التجهيد هم يدعون أن هم يدعون أن يخلق يقول, يقول هذا هو العلم إنك أنت أن تقول عن ما لا تعلم لا أعلم طيب هذا ها هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا طول طيب لأنه قال يعلمهم الكتاب ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. قوله وأنزلنا إليك الذكر القرآن وأنزلنا إليك الذكر وش بعد الآن لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتبكرون الرسول عليه الصلاة والسلام كما بيّن لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا لقد بين معناه ولهذا إذا استشكل الصحابة بشيء من المعنى سألوا فعلّمهم ولكن الغالب هم ما ستشكّون لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه فلا يشكلوا عليهم <تصفيق> طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام يستفر من الآية أنه علمهم لفظ القرآن ومعنى القرآن طيب ومن فوائد الآية اجتمال الشريعة على الحكمة من أين تأخذها حصام أي كلمة الحكمة فالشريعة متضمن للحكمة تضمنا كاملا كاملا فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة لكن يرد علينا سؤال هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر وقد تكون مجهولة لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم وهو طاعة الله ورسوله فإن هذه حكمة هذه أعظم الحكم وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحياة تقل الصوم ولا تقل قالت كان يصيغنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل ورحى مدين طيب طيب يعلمه مكتابه الحكمة و ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل الأصل في الإنسان الجهل لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أولا فالأصل في الإنسان الجهل. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا ثم قال وجعل لكم السمع فبين طرق العلم السمع والأبصار وبهم الإدراك والافئده وبها الوعي والحفظ او انتم معي طيب وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا الشغوط والصلاه نعم كل بدي اكل الشريعه مثال هل... هل نحن نعرف كيف نصلي ها؟ إلا, ب... إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف الإنسان كيف يتوضى ما يعرف ما الواجب ب... في أموال من الزكاة ولا يعرف من توصف إليهم الزكاة هذه أحكام شرعية ما نعرفها وفي أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات وعرف في الستة أيام ها إلا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن أن خلقنا من آدم وآدم من من تراب؟ ها؟ ما نعلم إلا بمع العلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن الواحد منا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك إلى آخره؟ إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا فعلومنا الكونية والشرعية من هي متلقاة؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام هل نعلم أن أسباب نزول المطر أن الله يرسل الرياح وتزيله سحابا فيبسطه في السماء كبيرشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم العلوم النافعة الكونية والشرعية وصولها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أن بعض تفصيلاتها ما جاء به لأنكم تعلمون أنه, أنه قد تصدى له قوم في أهده يردون دعوته فإذا جاء بما لا تفركه عقوله من أم الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكليبه كما فعلوا في قصة ها هل لسه المعراج نعم والحاصل يا أخواننا أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون من عام علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرف ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى ذكر أصولها لكن جعل تفاصيلها موكولة الى التجارب وشو لاجلوه؟ لاجل يدركها الانسان بحق ما ظنكم لو ان القرآن الكريم فصل جميع في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما اشبه ذلك كم يصر القرآن من مجلد؟ سنة مجلدات عظيمة لا يستطاع حفظه ويمل تلاوته ويشق على الناس التزامه لكن جعل هذه الأمور لها أصولا ثم جعل فروعها الأمور الكونية خاصة لمرش رجعه إلى الله ورسوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لكن الأمور الكونية وكلت للإنسان ذكرت الأصول والتوجيهات العامة ثم قيل للإنسان اعمل هو الذي جعل لكم الوافذ للأولا فهمشون في مناكبها وكلون من رزقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من فتحت لنا الأبواب وعلينا أن والحاصل أن قوله يعلمكم ما أنتكون تعلمون عام عام وأنا لو أورد علي إنسان وقال ضي الآن عين الكيمياء كون موجود القرآن نعم نقول الوصول موجودة الوصول موجودة لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس لأن هذا الحكمة تقتضي ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله منين من الأمر نعم هو وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب يجب على كل إنسان أن يذكر ربه بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله يكون عليه ترى خساره حصره يوم القيام فأنت محمول بذكر الله لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام وإلى واجب مواجباته وإلى سنة من سننه بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية، إنما مطلق الذكر، وإيش حكمه؟ واجب. هذا كوروني. ويستفاد من آية كريمة أن من ذكر الله ذكره الله. ننتبه. أذكركم لأن أذكركم جواب الأمر، جواب الأمر ولهذا جزمت أذكركم، فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله، أي أنه إذا ذكر الإنسان إذا ذكر الإنسان ربّه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم من نأخذه؟ لا مهم الحديث نبي من الآية ها وش وجه هو وش وجهه انه انه هن ذكره فيما لا ذكره فيما لا, لا خير منه وين ذكره في نفسه يذكره في... في نفسه لا لا ما نبي الحديث نبي منا الآية لا لأنه قال أذكركم ويذكركم جزاء صح لأن أذكركم جوابا لقول وجزاء والجزاء مرتب على العمل يكون من جنسه فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة في قدر الدم هل المثوبة أيضا بقدث العمل فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين بمعنى إن هذا على وصف هذا طيب ومن فوائد الآية فضيلة الذكر فاجة الثالثة أظن ها؟ فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير شأن عظيم ولا لا نضرب مثل هذا إنسان قدم عليه رجل قدم عليه رجل من السفر ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك الملك يسأل عنك وش يصير هذا اللي قيل له الملك يسأل عنك وش يصير يفرح ها هو ما شاء الله تنتف خريته نعم يفرح أنا أنا يذكر عن الملك طيب عاد ملك الملوك إذا ذكر وش يكون المنزلة نعم أعظم وأعظم ما يخطر بالبال ولهذا تكلمنا قبل يعني مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله ولكن الشأن أن يذكرك الله اللهم اذكرنا في من عندك الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم يحبكم الله يحبكم الله فجعل الجواب ما قد اتبعوني تصدقوا في دعواكم قال يحبكم الله يعني تنالوا أن الله يحبكم ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي وبالمقابل تحريم الكفر كفر النعمة بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على مصية الله أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها المهم أنها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا إنا لم نخلق لهذا فالنعمة إذا صرفت في غير ما قلقت له فهو نوع من الكفر خلق الله لنا الطعام لنأكله فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله في غنى عنه صلى الله العافية فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في في طاعة المنعم وفيما أنعم به وفي وفي التي أنعم الله بها علينا من أجلها لينعم وقوله ولا تكفرون استفاد منه تحريم كفر النعمة لقوله ولا ولا تكفرون وعندي إشكال من الناحية العربية لأن ما تكلمنا عليه وقت التفسير وهي أنه كيف كسرت نون الأفعال الخمسة مع أن نون الأفعال الخمسة مفتوحة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهنا قال تشكر ولا تكفرون دام موجود يا أخي نور الرحمة ها؟ طيب هذه تكفروني هاي هتبعى تكفروني <لول> نور وقايته وليسي قدير ماشي؟ نور بس <مشي> ما <مشي> ترون؟ <معترون> <تصفيق> هادي <هدي> نور وقاية أصلا هذه نون الوقاية أنا فتحت الباب ولا دخل دخل عبد الرحمن لكن على الطالب قلنا أنا فتحت لك ليش تدخل نعم النون هذه للوقاية وليست نون الفعل يعني نون الرفض وأصلها لو لم تكن مجزومة هنا جزمت وحذبت النون للجزم لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني قولا نعم ولا لا تكفرونني لما جوزي ما تحذفت النوم فصارت تكفرونني طيب وين اليا؟ لا, لا ناس ها؟ حذيفت لا للترخيم بل للتخفيف حذفت للتخفيف التخيم في الندى فقط طيب اذا الفعل هنا مجزوم. وعلمة حذف النون والنون الموجودة للوقاية والياء يعني من تكلم محذوفة طيب من فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي يعني مخلصين لله عز وجل لأن الشكر طاعة والطاعة لا بد فيها من الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبارة ربي أحدا <تصفيق> نعم نعم نعم وفيها أن القرآن كلام الله لأنه أراه إلى ناس وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان منين يوخذ من طوله يا أيها الذين آمنوا ولا شك أن الإمام من أفضل أوصاف الإنسان وكذلك أبورية الله عز وجل ونسال الله يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من أشرف أوصاف الإنسان طوله ولهذا يقول الشاعر في معشوقته يقول لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي يقول لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد قل يا عبد فلان فإنه أشرف أسمائي نعم ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات عند الرسالة وعند التحدي وعند النصرة المهم في المقامات الشريفة ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله استعينوا بالصبر والصلاة ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة وأن من آثارها الحميدة أنها تعين على الأمور أنها تعين على الأمور ومن فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون عونا فيه نعم لقوله سعين بالصبر والصلاة فاستعانة في العبادة لله عز وجل والاستعانة فيما يكون سببا للعون سببا صحيحا للعون هي جائز أيضا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترضع له عليها متاعه صدقة ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا استعين فإن توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان مثل أن تقول يا رجل انتبه المعنى أن من سبات الرجولة أو من مقتضيات الرجولة الانتباه وتقول يا كريم أعطي المسكين من مقتضى الكرم إعطاء المسكين فمن مقتضى الإيمان أن الإنسان إذا حصل عليه ضيق أن يستعين بالصلاة ومن فوائد الآية فضيلة الصبر أولى لأنه يعين على الأمور والصبر ثقيل على النفس ثقيل جدا لأنه مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق قلده بس يتحرك لكن عندما يطمئن نفسه وصبرها يصبر والعاقبة للمتقين ولهذا قال تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوفيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ها فاصبر إن العاقبة المتقين ما قال فاشكر ما عن هذا علم تلاه الله عليه علي لكن قال فاصبر ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر هذا إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل لأنه سيجد من يناسب ويضاد ونظيرها قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فعده فاصفر لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا فستجد معارضة وممانعة عظيمة ولكن لا تطع آثما ولا كفورا واضح يا جماعة، إذا الصبر شاق على النفوس، لكن يجب على الإنسان يصبر. لو قالت له نفسه الأمر بالسوء والعجلة، لو قالت له افعل، تخلص لا أصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير. والذي يصبر أيضاً غالبا ينتظر الفرج. الغالب إن اللي يصبر ولا سيما بأخلاس لأنه ينتظر الفرج، والفرج، وانتظار الفرج عبادة وباب للفرج. فو النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرم. مثلا رجل أصيب بحادث في ماله، تعب تعب عظيم نفسيياً، لكن الصبر ينتظر القرش فما أصل على القرش إنسان مثلا آداه شخص آداه إما بناله أو بعرضه أو بأهله المهم أنه آداه فتجي يصبر ويتحمل وينتظر القرش فيحصل له واضح فإذا الصبر من أكبر الأسباب على العون على الأمور الشاقة ولهذا يقولون إن الصبر مفتاح الفرج والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل مفتاح الفرج جعل الكرب مفتاح الفرج ولكن جعل الصبر مفتاح النصر وهو أعظم من الفرج لأن الفرج زوال مكروف فقط لكن النصر حصول مطلوب وهو أعلى فقول رسول عليه الصلاة والسلام النصر مع الصبر اعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج نعم طيب اذا الصبر واجب لا ولا لا ولا السعانة بها على الامور ارشد الله اليها وهو واجب في دفع المصائب يجب ان تصبر على المصائب وقد سبق لنا ان مقام الص... ان مقام عند المصائب له مقامات كم كم مقامات الانسان عند المصائب ها او اربع ها اربع الاول ها؟ لا لا لا هذه مواضع الصبر لكن مقامات الإنسان عند المصائب عند المصيبة خاصة له مقامات له مقامات أربعة أربعة جزاء وصبر ورضا وشكر هذه مقامات الإنسان عند المصائب كل إنسان يصاب بمصيبة لابد يحصل له حدى المقامة الأربع إما جزع والصفق وإما صبر وهو واجب وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح والشك مستحب بالاتفاق فيما أعلم والشكر وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وشي المراد بالمعيه هنا التهديد يعني معناه أنها مبتضي للتهديد فهو شيء فوق الإحاضة التهديد شيء فوق الإحاطة كما أن التأييد والنصر فوق, فوق الإحاطة لأن الإحاطة ثابتة في الجميل وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته وقوله إن الله مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين وما أشبهها هذه معية الخاصة والمعيّة الخاصة أيضا اسمه معيّ مضافه إلى شخص ومعيّ مضافه إلى وصف المعيّ المضافه إلى شخص كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة أن يكون في الأرض إلا رجل جاهل بالله وجاهل باللغة العربية أما جهله بالله فلأنه فهم من هذه الآيات الكريمة ما يقتضي الكفر ومحال أن يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر وأيضا إذا قال إن الله في الأرض لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا من هذا الفهم انقسموا إلى قسمين الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء أنكروا أن يكون أنكروا علوه وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعيال بالله حيث وأقر بما ينكره العقل وصد ما يقتضيه العقل اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الأرض أو كنون في السماء أي أقوى كون في السماء وهم إذا قالوا بناخذ بظاهر الآيتين نقول ظاهر الآية وهو معكم ليس كما زعمتم أنه في الأرض فإنها أضيفة المعية إلى من إلى الله فتقتضي أن تكون معية خاصة به تليق به ثانيا جهلهم باللغة العربية هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان ها؟ لا قصي هي ما تستلزم ذلك هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك ولهذا نقول مثلا هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها ويصح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة الزبوك إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتهم واديا إلا وهم معهم قال وهم في المدينة قال نعم وهم في المدينة حبسهم إيش العذر فهذا دليل على أن المعيّة في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان فصل لا تستلزم ذلك، لا تستلزم ذلك، فلما لم تستلزمهم، وعلم أن هذا المعنى باطل بالنسبة إلى الله، تعين أن يكون معنى قوله معكم أنه محيط بنا وهو في السماء على العرش، ولا عاقل يفهم حتى العجوز في خدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء جميعاً. وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء وهل هذا ممكن؟ لا غير ممكن لأننا لأن لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض أن يكون معنا في الأرض لكان إما متعددا وإما متجزئا وكلهما باطل, باطل فتعين أن يكون إما في الأرض وإما في السماء فالتزمت الجهمية الضالة أن يكون في الأرض دون السماء ولكننا أهل السنة والجماعة ما دل عليه السمع والعقل والفطرة بأن الله تعالى في السماء وأن معنى المعيّة التي أضاف إلى نفسه معنى يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمة بقوله لا بقوله إن الله مع الصابرين فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه ليس كما إذا لم يعلم بذلك إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها وكون الإنسان يكون الله تعالى معهم مسدداً له ومؤيداً له ومصبر له لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها الآن الصبيان بعضهم مع بعض إذا واحد غاضب الثاني ثم رأوا ثالثا يقول الواحد منهما ها أنت معي ولا معي إذا قال أنا معك يفرح نعم ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتناضلون قال أرمو بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان وس وسوى الجماعة الأخرى قالوا يا رسول الله إذا كنت معهم خلاص ما ما ما ن ما نناضل. فقال أرمو وأنا معكم كلكم هيا الصلاة والسلام فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره عالم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر وقد قيل الصبر مثل اسمه كم اليغاني مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل أصبر وستجد الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل مثل اسنه وش اسمه صبر لا اسمه الصبر الصبر الطبيعي في شيء اسمه صبر بالله أموالهم لا هذه نافية ولا تقول ما ولهذا جزمت الفعل والدليل على جزمه حذف النون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله لمن أي في والنهي هنا عن قول يشمل القول باللسان والقول بالقلب اشترك هذه يا علي اصبر اصبر عشان هذه اصبع يشمل القول بالقلب والقول باللسان اما القول باللسان فان يقول ماتوا والقول بالقلب أن يعتقد أنه مات وقوله لمن يقتل لمن يقتل في سبيل الله والمقتول في سبيل الله والذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قوم كقتال العرب لأن العرب يقاتلون حمية يصرحون بذلك يقولون إننا نقاتل للعروبة وبهذا يقتلون ما يحصل لهم من الشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ولو أنهم قالوا بدلا من أن نقاتل من أجل نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله طيب يقاتل الإنسان شجاعة ما معنى شجاعة يعني هو إنسان شجاع يحب أو كتان فيقاتل من أجل ذلك فهل هو في سبيل الله لا يقاتل يرى مكانه ويعرف أنه بارز شجاء هذا أيضا ليس في سبيل الله ما في ليس في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا الذي يقتل في سبيل الله أي في, في طريقه وهو دينه أي من أجل هذا الدين وإعلائه هذا لا تقول أمواته وقوله أموات خبر مبتدئ محذور تقدير هم, هم أموات و... والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل كيف لا نقول أموات وهم ماتوا فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت اللي هم فارقة الروح للجسم فهذا موجود ولولا أن أرواحهم فارقة سادهم لما دفناهم كانوا باقين يأكلون واشرهون لكن الموت المطلق لا بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء يعني بل هم أحياء فأحياء خبر خبر مهتدئا محذوب بل أحياء جمع حي عند ربهم بل أحياء عند ربهم عند الله لأنه لا بفضلك أرواحهم في أجواف طير خضر أي بل أحياء ولكن لا تشعرون ولكن أنتم أيها الأحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة نعم نحن لا نشعر ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها لأنها من عالم الغيب وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره حتى في أسماء الله وصفاته وحتى فيما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وما أشبه ذلك يجب علينا أن نتوقف. لا نتجاوز ولا نقص فلو قال قائل كيف يعذبون في النار أبد الآبدين ويبقونا ونحن نرى أن النار تحرق نعم ويش الجواب نقول نعم هم يحرقون ولكن تبدل هج كلما رضت جنودهم، بدلناهم جلدن غيره، وتقطع ماءهم، تقطع ماءهم، وصقوما حميما، فقطع أمعاء، لكن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لكن هنا هل هي عاملة أو لا؟ غير عاملة، غير عاملة، لأنها مخففة. وإذا خففت لكن لم تعمل هل على ذلك شاهد من كلام ابن مالك نعم, نعم إن هذه من أخواتي هذه لكن خففت لكن نعم نعم ها ما ما لا لازم ده لازم نكره اوكي <تصفيق> معكم الان متن <تصفيق> نعم الشيخ نعم في <تصفيق> فرضه قلب في <تصفيق> جميل اذا انا هل في فرضه في ملعب او بلاطه اول لا فرق بين المهاجم والمدافع <تصفيق> لا فرق بين المهاجم والمدافع يعني في سبيل الله يروح يزور العدو كيف يزور العدو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات هذه عدة أشياء مصائب أربعة أولا قال ولا نبل ونكم والجملة هنا مأكدة بثلاثة مؤكدات وهي القام القسم واللام والنون نون التوكيد والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح ولا لا وين أخذ الفعل الواق أصلا نبلو فلما تسعد بها نون التوكيد كتحت ولا نبلو أنكم وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد ونبلو بمعنى نختبر وقوله نبلو أنكم بشيء من الخوف الخوف والذعر. وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو والخوف الخاص كأن يكون إنسان يبتلى. بنفسه، بمن يخيفه ويروعه، وهذا حاصد وهذا حارس أيضاً. وقول من الخوف والجوع، الجوع ضد الشبع والجوع له سببان. السبب الأول ضلة الطعام، والسبب الثاني ضلة المال الذي يحصل به الطعام. فهمتم هناك سبب ثالث أيضا وهو المرض الذي يتعذر معه الشباب يكون مال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع هذا أيضا من البلاء هذا من البلاء والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه بل كل المصائب ما تدرك, ما تدرك إلا لمن جربها أما من لم يجرب فإنه لا يدري وهو له شأن عظيم وكبير وإذا عربت أن تعرفه فأنت في الصيام في العيام الطويلة تجد نفسك نعم إذا جعت متألم متكلفا خاويا مع أنك ترجو أنك تفتر يعني ترجوا أو تعلم علم اليقين أن هذا الجوع سازوم كيف هذا الجوع الذي يكون ابتلاءا ونقص من الأموال والأمفس والثمرات نقص من الأموال الأموال التي للتجارة كالمكاسب والأمفس هل يشمل المواشي وشبهها هل نقول أن المواشي أنفس لكنها داخلة في المال داخلة في لا يقول إن أنفس هنا أنفس الآدميين البشر والثمرات نعم الثمرات هي ثمرات النخيل والأعناب وغيرها وهذا يقع أيضا تأتي كوارث نصر الله السلام والعافية تجترف الأناسية والمواشي والأموال وتأتي عواصف كذلك لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعية لا تحرق لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا وعياذ بالله ما رأناها شيئا يقول هذه كوارث طبيعية وهذه مثلا يعني جانبها العادة وهذا خطأ عظيم يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتل الله به العباد هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا أليس كذلك؟ لأن المصاب بهذا الشيء ما في شك شكله مبتلى لكن السالم منه مبتلى أيضا لأنه يجعله عظة وعبرة كما قال الله تعالى في القرية التي كانوا قراثة خاسئين قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سورة بود، لقد كان في قصصهم في قصة يوسف أيضاً، لقد كان في قصصهم عبرة لليؤلاء ثم قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. علم جل ذكره أن الناس ينقسمون في هذه المصائب التي تلو بها إلى قسمين: صابر وساخر. هل سخطه يرد القضاء ما يرد لكن يكون ذلك عليه حسرا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين قالوا لي أخوانهم لو أطاعون ما قتلوا قبله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه لا ليرفع الأمر الواقع لكن يكون هذا حسرة في القلب إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهاء لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب وينسى بعضها بعضا هي نعم وقدر الان في نفسك هل نحن ما اصببنا بمصائب ها اصببنا بمصائب بنا في أبداننا مصائب في اهلينا وبمصائب في أموالنا نعم لكن مع مرور الزمن ها تنسى إذاً لا نكتسب أجراً إذا لم نصبر لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجراً وما قدر الله ما قدره الله سوف يقع وبشر الصابرين من هم الصابرون هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسطر من قضاء الله هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب الذين حبسوا أنفسهم عن التسطر من قضاء الله وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة أربعة مقامات يبين هنا شيبة نعم نعم أربعة مقامات التسخط ثم الصبر ثم الرضاء ثم الشكر التسخط محرم أولا ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهدين الصبر واجب لأن الله تعالى عمر به في آية كثيرة والعصل في الأمر ما هو الوجوب ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر أما الرضا فإن في وجوبه الأهل العلم قولا قولي والصواب أنه سنة وليس بواجب وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق وهو أعلى من الرضا أعلى من الرضا نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر الفرق بينهما يا وليد الربا. الربا. ما أصلاً لما يحب مهم مصيدة اللي يحب مهم مصيدة كلين يقول الله يعطينا اللي نحب ما ذكرناه اليوم صبر أن يحبس نفسه ويجاهدها مع الألم أي مع الألم والكراهة لما وقع, والكراهة. لما وقع. والرضا. والرضا يرضى الله قدر. ضد الكراهة قدر الله ضد الكراهة يعني م. معناه أنه يكون لا فرق عنده بينما وقع وما لم, وما لم يقع كل واحد <تصفيق> فيكون كالميت بين يدي الغاسل يعني أن نعيهم ما أشي معاقد الله, مع الله وقدره إن أصابه خير شكر وإن أصابه صبر ورضى ولا يكون في نفسه أقل كراه وهذه حالة عظيمة متى تحصل متى تحصل للإنسان ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستفاب قالوا إنها شاقة على النفوس والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسأهم طيب أما الشكر فكيف يشكر من أصيب؟ الآن لو أمسك واحد منكم وضربه، إن كان يقدر يضربه نضربه مجازاته، وما ما يقدر يصيح، يصيح ويكره، وربما يقول هذا انطواننا لنصبر عليه، لكن كيف يبي يشكر؟ نعم. قل يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمه لحكمه قد يكون من صلاحك الإنسان لو استمر في النعم يمكن يطقى ويزداد ويستعلي لأنه بشر كلا إن الإنسان لا يطرى أراه استغنى إذا رأى نفسه أنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد ولا شيء ففي الحال ربما يطغى ويزيد والحياة بالله نعم فهو يشكر الله أنه على هذه النعمة لأنها قد تكون تربية له عرفتم مثل ما يضرب الأب ابنه ليؤدبه ثانيا يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال، غير إفادة تربية الإنسان واعترف نفسه ورجوعه الله مفيدة لأنك إن صبرت، إن صبر يعني إن صبرت وتبت ثواب الصابرين، إن صبرت وتبت ثواب الصابرين، وإلا. إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان إذا يشكر الله على هذا الأمر نعم يشكر الله على هذا الأمر يشكر الله على هذا الأمر هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائف الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إذا عصبتهم المصيبة وتحقق وقوع فيهم قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ للملك يعني إن ملك لله والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء فإذا كنا ملك لله فسبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء أوجدنا وأمدنا وأعدنا وإذا شاء منعنا فله الأمر كله نحن إلى الله نحن إلى الله ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوك كله يرجون ثوابه ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إن لله وبين الإقرار والإيمان بالجزاء، الجزاء الذي يستلزم العمل الصالح. لأنهم يقولون إن الله وإنا إليه راجعون. فنحن رجوع ثواب مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده وهذا جمع بين بين العمل القلب والنطق باللسان. عمل القلب الصبر والنطق باللسان يقولون إن لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة. بالزيادة على هذا أيضا بأن يقول إنسان اللهم أجرني في مصيبتي ها واخلف ولا وأخلف ها واخلف ولا وأخلف ها أخلف أخلف لي خيرا منها من الرباع لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره نعم مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عاقبه هيكون خليفة الله لكن أخلف أي اجعل له خلفا منه وهنا نقول أخلف لي يعني اجعل لي خلفا منها كما قال الله تعالى وما أفقط من شيء فهو يخلفه لا تلحنوا وما أفقط من شيء فهو يخلفه يخلفه نعم وهو خير الرزق الله ننكم ما عندهم شجاعة هذا ما عندكم شيئا حضراقا كيف حين تنهزمون أمامي وأنتم على صور وما أنفقت من شيء فهو يخلفه أن يجعل له خلفا مهب هو نفسه يخلفه يصل بداله مهب الله بداله يكون يخلفه يجعل له خلفا نعم فإذا كانت من من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه أطبالكم لهذا أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفسه صار خلف أردتم؟ طيب هنا اللهم أجرني في مصيبتي ها. وأخلف لي خيرا منها يعني اجعل لي خلفا خيرا منها فإذن نقول ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها إذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا آجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها والشاهد في هذا قصة أم سلم رضي الله عنها كانت تحب ابن عمها, عمها ابا سلم محبة شديدة ولما مات وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها بهذا الحديث قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فكانت تفكر بنفسها، تقول منه اللي بيصير خلفا عن ابي عن ابي سلم في مؤمنه سيوجد خلف خير منه لكن من هو اللي بيصير ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسبحان الله من كان خلفا النبي عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منه. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي لأبي سلم وارفع درجته في المهتدين وابسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عاقبه لا غلط واخلفه في عاقبه واخلفه في عاقبه لا واخلفه في عاقبه اي يعني يكون خلفا طيب ما الذي حصل خلفه في عاقبه افضل خليفة من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأدعية نرجو أنها أجيبت لأن الله عز وجل كريم جواد أيها الشيخ نعم لا هذا من الصبر الواجب طيب قوله إنا لله وين خبر إنا <تصفيق> ها مش حتعطيني ان لله ها اللي بعده ها وين عاجع. الخبر طاجعون اللي... نعم نعم, نعم. نعم. اي الخبر الخبر وين لا هو متعلّق كائنين نعم. الجملة هذه جملة. جملة خبر. الجار مانشوه والخبر. ال إن الله هو الخبر. لكن هل إنه هو الخبر نفسه؟ ولا متعلق بمحلو تقيير الكائنين؟ في الخلاف على قولين. وأما وإن إليه راجعون، فخبر إن قوله راجعون. لا. قوله راجعون. وإليه متعلق براجعون وقدمت على راجعون لإفادة الحصر هذا من ناحية المعنوية ولمناسبة الآي من الناحية اللفظية أيه في الأخيرة لا ما حاجب وقولوا أولئك عليهم صلوات من ربه أولئك الإشارة هنا بإشارة ربعين لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم اولئك اي المتصفون بهذه الصفات اولئك عليهم صلوات من ربي عليهم خبر مقدم وصلوات مبدلاً مؤخر صح لا لا ايه لا طيب وعليهم صلوات عليهم خبر مقدم وصلوات ممتدة مؤخر. عليهم صلوات ممتدة. إيه طيب. وعليهم. عليهم خبر مبتدتان. مقدم. مقدم. إيه. إذن عليهم خبر مقدم وصلوات ممتدة مؤخر لكنهم ممتدة الثاني. والجملة من الممتدة والثاني وخبره. خبر الممتدة الأول. عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة. الصلوات اختلاف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم بالملائكة الأعلى، فالمانع أن الله يثني على هؤلاء الملائكة الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم، نعم، وقوله رحمة رحمة عطفه على الصلاوات يدل على أنها مغايرة، ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من, من الله بمعنى الرحمة، وقول ورحمة يعني يزول يحصل لهم بها المطلوب، لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه. فهنا الرحمة تشمل الأمرين زوال المكروه حصول المحبوب وقوله وأولئك هم المهتدون هذه جملة اسمية مفي مسوقة على سبيل الحصر ما طريق الحصر هنا ما لا لا لشانه من طريق الحصر من الفصل ضمير الفصل هم المهتدون وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق ووضعوه في نصابه فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهجاية عكس هؤلاء الذين لا صبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بأرسنتهم ولا بجوارحهم مهتدون ولا ظالون ظالون ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أعمال الكفر فقالت نتان في الناس هما به الكفر أضعن في النسب والنياحة على الميت والنياحة عنوان على عدم الصبر فدل ذلك على أن الهداية في الصبر وتسلي من أمر الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه وقالوا اولئك موتدون ثم قال ان الصفا والمروه من شعائر الله ها المائم. كيف نقف على ايه؟ فوائد. فوائد. فوائد. خلص. خلص فوائد ها ايش نسوي عشان نخلص الثمان مرات عشان طيب ما الفوائد <تصفيق> ما عندنا الا يا جماعة ها طيبة من فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى ولا تقت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا شو أولا تحريم إطلاق الموت على الشهداء لقوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات وعلم من قولنا إطلاق أنه إذا أريد بذلك الموت الذي هو مفارقة الروح الجسد فهو صحيح ولهذا يقول دائما مات شهيدا مات شهيدا ويقيلون هذا الموت ما يطلقونه صحيح يقولون ماذا مشهيدا هم لا يدرون أمير هذا الذي هل صح ماذا يقولون ماذا مشهيدا هل يعني كل واحد أما بالنسبة لأ بالنسبة للصحابة أنا أقول ما تشهيدة لا في هذا الصحابة ما نجزم به المعين المعين ما نزمو به له ولكن نقول من قتل ظلما من قتل في في دفاع عن الحق فهو شهيد فيكون شهادة له من باب الش الشهادة العامة أي أولا أول بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ونكفنه ونصلي أن ندخل في ثياب. لا في الجهاد الجهاد بارك الله فيك. اللي يقتل في سبيل الله. لا لا ما هو هذا ما هو هذا في خلاف بين العلماء إنما الذي يقتل في سبيل الله. لكن بالنسبة للشهادة له في الشهادة في الآخرة هذا ما نزم به ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد هذه شهادة عامة مثل ما نقول كل مؤمن في الجنة لكن هل تشهد فلان المعين بأنه في الجنة ما, ما تشهد ما تشهد ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من انبتت الشهادة بالنص النص مثل شهادة أُحْرِد طيب. حديث. على ها؟ على على إيش؟ أو إذا أو أجمع إذا أجمع على إذا أجمعوا على الثناء عليه إذا أجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا أهل العلم. الشيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة. والشهادة لو وبالشهادة أيضا وبعض العلماء يقول لا نقف على ما جاء به النص الحمد لله إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة لهم لا أمنع ذلك عند الله واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا لخطر وإن <تصفيق> ها اللي في سبيل الله نعم لأن شو هذا أحد ثبت هذا اللفت <تصفيق> عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقرق الله الله في صحاب النبي لا قالوا في جنة في ولا في الجنة شهيد شهيد ها عمر ايه لكن هل قال شهيد ولا في الجنة انا قل لحال هذا يكون خرج بالنص اما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء اثباتا او سلم طيب قوله بل احياء فيه اثبات حياة الشهداء قول بالاحياء، ويرجع على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال: هل هذه الحياة؟